وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت واسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا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 كَلَّ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ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 الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن قالوا مر قالوا مر رحمن قيل له للرحمن قالوا وإذا قيل للرحمن قالوا قالوا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزالنا